واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النَّعْمَةِ ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذاب نليما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 اللهم غفور الرحيم يا أيها المدسر قم